وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالهَمَ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذْ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّهِنَا قَتَ اللَّهِ, الله وَسُقِيهَا فَكَلذَّبُهُ فَقَُهَا فَدَمْدَمَا لَيْمْ رَبُّ بِدَمْ بِهِم فَدَمدَمَا لَيْمْ رَبّهُم بِلََن بِهِمْ فَسَوهَا وَلَا يخاف